سل الرماع العوالي عن معالينا واستشهد البيض هالخاب الرجافينا لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خادت ما سعينا قوم إذا استرخصموا كانوا فراعينة يوما وإن حكموا كانوا موازينا فدرعوا العقل جلباب فإن حاميت نار وغافلتهم فيها مساهدة خوفاً <تصفيق> أدست وحسنوا يوماً وإن حكموا كانوا تدرع العقل جلباب فإن حاميت نار وواطنتهم فيها مجرين إذا ادعوا جاءت الدنيا مصديقة وإن دعوا قالت الأي مؤمين إن لقوم أبت أخلقنا شارقا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا إذا ادعوا جاءت الدنيا مصديقة وإن دعوا قالت الأيام آمين إن لقوم همت أخلقنا شارفا أن نبتدي بالأذى ليس يؤذينا بيض صلائعنا سود وقائعنا خذر مرابيعنا حمر مواضينا يظهر العاجز من دون ليل المنا ولو رأينا الملايا في أمانينا وقائعنا خذر مرابيعنا حمر مواضينا لا يظهر العادس من ندون نير المنى ولو رأينا المنى في امانينا سير لما حل عوالي عنا وعلينا واستشهد البيضا الخاب لما سعينا فما رقت عزائمنا عما نروم ولا خابت مساعينا سير لما حل عوالي علينا وعلينا واستشهد البيضا الخاب لما سعينا فما رق قطع زائمنا عمن ولا قابت